فَلَنْ تَنْظُرَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَلَنْ تَعْلَمَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الَّذِينَ لَمْ يَكُيُوا يَوْمَئِذٍ وَلَا يَجُنُبُونَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ما كان محمد أبا أحد من الرجال قُل لنبغ الله وقاتل من الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ Yeah me. Mm -hmm. لهم أجرا كريما <تصفيق> يا أيها النبي وإن لهم من الله kiểu yêu ta sinh em Yes. Yeah. الكذبين المؤمنين بأن لهم من الله فلا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ الرَّحْمَةِ Whatever. Well, Oh,